تشير البحث الجنائي انتهى الشط النهائي شوفوا ضربة الجزائي وكل خاين بان فيه كل خائم بان صافي ذك للأهوال قادم استعدوا يا الفنادم منكم تعب الأوادم وكل خاين بان صاد كل بان عندنا كتم محل والرصاصه تسعملني العدل الأفضل تولي وكل خاين بان فيه كل خاين بان كل ضابط سل سيفه عندنا بنستضيفه خطفنا والله يخيفه وكل خاين بان فيه كل خاين بان كل محج قراصدينه بنجي متقاصدينه خصمنا من بعدين وكل خاين بان صاف كل خاين بان صاف كل, كل جسوس خاين لك نصبنا هالكماين شركم للناس باين وكل خاين بان صاف كل خاين بان صاف فيه كم بيوت داهموها كم نفوس اعدموها بالرصاص الحي رموها وكل خايم بان ومن ومني للعسكر نصيحة من فؤادي جد صريحه انصروا الامه الجريحة وكل خاين بان صاف فيه انصروا حكم الشريعة كونوا للسنه طليعة ورحمة البري وسيعة وكل خاين بان فيه